ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صَلَّى الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا طَرَبَ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ معرضون ما يأتهم ذكر من ربهم وحدهن لا استمعوا وهم يلعبون لا هي تقلوبهم وأسر الناس الذين ضربوا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتات السحر وأتم تبصرون. قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتناه بل هو شاهد فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجال يوحى إليهم فاسألوا, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها وأنشأنا بعدها قومنا آخرين فلما أحسوا بأس دارا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعون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 وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لوردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من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 يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم تأخذوا آلهة من الأرضهم يشرون لو كان فيه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 هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم محردون وما أرسلنا من قبلك من رسول الله إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون And he said, he took the mercy of his son, Almighty God, He is a sovereign friends. He does not speak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 أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالَرْضَ كَانَتَا رَتْحًا فَفَتَقَنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كل شيء. إن حي فلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم على آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشخص والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذاكعة الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٍ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هم كافرون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 ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون فلتأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون, ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم ينصرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا.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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم يستليعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون بل ما هؤلاء وآباؤهم حتى طال عليهم العمر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 مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولون ياويلنا إن إن كنا ظالمين ونضع الموازين القصلي يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا حبت من خرد لنتينا بها أتينا بها وكفانا حاسبين ولقد أتينا موسى وهرعون الفرقان وضيع وضيع وذكرا للمتقين الذين يخشون ربه بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك نزلناه أفأنتم له ممكنون